بسم الله الرحمن الرحيم. rahim Alif, la, تلك Bili الكتاب الحكيم. الحakim للناس عجبا An auحyna ila رجل Minhum an الناس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 خَاتِمَةَ الْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أليم بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون 122. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض, في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن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 129. وإنشفنا عنه ضرة مرة كأن لم يدعنا إلى ضر كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم, وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمن 119. كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم من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 يرى اني معكم من أذقنا الناس رحمه من بعد ضرا في البر والبحر حتى إذا قوم في الفلك وجرين به بريح طيبة بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج وجاء وظنوا انهم محيط بهم إن دعوا الله مخلصين يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون اننا مثل الحياه الدنيا كما به نبات الأرض مما يأكل الناس، مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها.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 فَأَقُولَ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا ضَلَالٌ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله حق أفمن يهدي الى الحق احق أن يتبع لا يهدي لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف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 البثوا إلا ساعة من النهار بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإنما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك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 ليكنتكم وعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدا ورحمه للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل ارايتم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 وَنَيعُزُّبُ يَعْزُبُ الرَّبِّ كِن مِن نَّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَر وَلَا أَذْكُرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ألا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 Allah, <todduecki> Jami'a,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 هم العذاب الشديد بما كانوا يكفرن واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقام وتذكيري وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم ثم قدروا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم إن أجر إن أجري أكون من المسلمين، فكذبوه فنجينه ومن معه في فلك وجعلناهم وجعلناهم وأغرقنا الذين كذبو بأياتنا، فانظر كيف كان عاقبتهم.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 الحساحرن قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه عنا وجدنا عليه يا باءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما وما قال فرعون ادعوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى انتم ما انتم الملقون فلما القوا قال موسى ما جئت به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كلم المجرمون فما فَرَعُوا لَلْعَالِمِ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ أَمَنَتُوا بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُ إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ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 مَا بمصر بيوت وجعلوا بيوتكم وجعلوا بيوتكم قبلة وبشر وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه, وملأه زينة وعمل في الحياة الدنيا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 وجا وزناب بني إسرائيل البحر فأتبعهم, فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى.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 124. وقد بوأنا بني إسراعيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة, يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون 125. في شكل منا أنزلنا مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرعون الكتاب, الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا, تكونا فلا 119. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين 110. إن الذين حطت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من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 وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبرهم قل صلنا والذين آمنوا كذلك حظا علينا نجِم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 119. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل 110. ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير